الحمد لله على التمام والحمد لله على الكمال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله الحمد لله الذي حملنا على الصيام وأعاننا على القيام الحمد لله على نعمه الكثيرة وآل الوفيرة. الحمد لله على ما ستر الحمد لله على ما غفر الحمد لله الذي أظهر المليح وستر القبيح الحمد لله الذي أطعم من جوع وكسى من عريه الحمد لله رد الغائبين وأمن الخائفين وشفى مرضى المسلمين الحمد لله حمدا حمدا والشكر لمولانا شكرا شكرا الحمد لله حتى يرضى وإذا رضي وبعد الرضا اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافى بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وكبت عدونا وشفيت سقيمنا وردت غائبنا وأمنت خائفنا وأطلقت أسيرنا ربيت صغيرنا ربيت صغيرنا وهديت ضالنا شفيت مريضنا يا الله يا الله ندعوك بأسمائك نتوسل إليك بصفاتك لا إله إلا أنت أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد يا الله أنت نعم الرب ونعم المولى ونعم ال النصير يا الله لا أكرم منك لا أرحم منك لا أبر منك لا أرأف منك لا ألطف منك يا الله لا أولى بنا منك نحن منك وإليك لذنا إليك هدنا إليك عدنا إليك ابنا إليك دعوناك ورجوناك توسلنا إليك مسألة المساكين مسألة المساكين أبناء المساكين الفقراء أبناء الفقراء الأذلاء أبناء الأذلاء مسألة من ذلت لك أعناقهم وخضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وفاضت لك أعينهم اللهم إن لم ترحمنا فمن ان لم تقبلنا فمن وان لم ترضى عنا فمن امناك ورجوناك وسأناك امناك امناك ورجوناك وسأناك والقينا باحمالنا عليك اتيناك اتيناك وانت الهنا ارحم الراحمين بنا وارف الله في دعوتنا فأجبنا أمرتنا فأطعنا وعدتنا فصدقنا وأقبلنا وأنبنا دعوناك طمعا فيما عندك أهل أنت أن ترحمنا وأهل أنت أن تشملنا وأهل أنت أن تعفو عنا اللهم يا الله ليس لنا رب سيدي سواك فندعوه ولا إله لنا غيرك فنرجوه عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك يا الله إن كنا بئس العبيد فإنك نعم الرب إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل لأن تشملنا يا الله يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا مولانا لا تردنا إلا مغفورا لنا لا تردنا إلا مرحومين لا تردنا إلا مرضين أجبر كسرنا وأقل عثرتنا ولم شعثنا, شعثنا أجبر كسرنا وأقل عثرتنا شعثنا وارحم ذلتنا وقبل مسكنتنا إلهنا جئنا بفقرنا إلى غناك وبذلنا إلى عزك اللهم جئنا بأرضيتنا إلى علوك وأنت العلي الكريم من لا يرد السائلين ولا يخيب الطامعين ولا يطرد الطالبين بل يكرم الوافدين اللهم يا ذا الجلال يا ذا الجمال يا ذا الكمال من ذا الذي سألك فما أعطيته ومن ذا الذي دعاك فما أجبته من ذا الذي استغفرك فما غفرت له يا من ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر حبسنا أنفسنا نرجو نوالك اللهم ترقبنا هذه الساعة لتردنا بالجوائز وبما أنت أهله فعاملنا بلطفك يا لطيف كلنا إلى رحمتك يا رحيم انظر إلينا برأفتك يا رؤوف هنا أتيناك بأنفسنا ونسائنا وصغارنا وأطفالنا أتيناك بذننا إلهنا إلهنا لا تردنا إلا مكرمين لا تردنا إلا مكرمين لا تردنا إلا مجبورين إلهنا اعتق عن النار رقابنا اعتق عن النار رقابنا اعتق عن النار رقابنا كف سيئاتنا ضاعف مثوبتنا ارفع درجاتنا تقبل صيامنا تقبل صيامنا تقبل قيامنا اجعلنا ممن صامه وقامه ايمانا واحتسابا الىنا اجبر كسره قلوبنا بفراق شهرنا الى هنا اعده علينا اعواما واعواما الى هنا صومنا لك رمضان بعد رمضان الى هنا اوقفنا بين يديك في ليالي القادمات لا تجعله اخر العهد برمضان لا تجعله آخر العهد برمضان حتى نصوم كثيرا ونقوم كثيرا إلهنا اجبر كسرنا بفراق شهرنا إلهنا لا تأذن برحيله إلا وقد أعتقت رقابنا وكفرت سيئاتنا إلهنا إلهنا يا بارئنا يا مولانا يا ربنا اللهم لا تأذن برحيله إلا وقد كتبت أسماءنا في الجنة في أهل الجنة الذين رضيت صنيعهم وكفرت سيئاتهم وضاعفت مثوبتهم إلهنا نسألك أن تطلع على جمعنا فترضى عن نار لا تسخط علينا بعده أبدا ليس لنا إلاك ليس لنا سواك ليس لنا غير اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ارفع درجاتهم اشرح صدورهم يسر أمورهم أقل عثرتهم اقبل توبتهم ارفع درجتهم اشف مريضهم عاف مبتلاهم أجب دعوتهم أسعد خواطرهم أهنئ معيشتهم أهنئ معيشتهم ارفع درجاتهم أكرم نزلهم اللهم ارزقنا برهم واحملنا على خدمتهم وأسعدنا بطاعتهم اللهم وطئ منا الأكناف لهم اللهم أرخي الجناح منا لهم اللهم احملنا على طاعتهم وأسعدنا بدعوتهم ومتعنا بدعوتهم اللهم لا تحرمنا برهم ولا تحرمنا ذخرهم ولا تحرمنا بركتهم اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الميتين اللهم اغفر لأجدادنا وجداتنا الميتين اللهم اجعل قبورهم عليهم روضة من رياض الجناء آنس وحشتهم اللهم قد صاروا إليك فآنس وحشتهم وأكرم ضيافتهم وأحسن نزلهم تلقهم وأن تراضل عنهم تلقهم بروح وريحان وأن تراضل غير غضا اللهم انقلهم من الضيق إلى السعى ومن العذاب إلى الرحمة اللهم من كان منهم في ضيق أو عسرة فوسع عليه ضيقه وارفع عنه العسرة اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة وأرهم مقاعدهم من الجنة حتى يأتيهم من روحها وريحانها اللهم ومن كان منهم في الجنة فارفعه فيها درجات حتى يقال له بدعاء ذريتك اللهم اغفر لنا اذا صرنا الى ما صار اليه وقيض من ذرياتنا من يدعو دعانا ويلح احاحنا ويشفع شفاعتنا اذا صرنا الى ما صار اليه اللهم وإذا حكمت بقبض أرواحنا فلا تقبضها إلا في مواطن السجود لا تقبضها إلا في الحج أو الاعتمار لا تقبضها إلا في الموطن الذي تحب أن ترانا فيه اللهم إذا حكمت بانتهاء آجالنا فليكن في طاعتك فليكن في عبادتك حسن لنا الخواتيم حسن لنا الخواتيم حسن لنا الخواتيم إلهنا نحبك فأحبنا, نحبك فأحبنا إلهنا لا تحرمنا المزيد لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك إلهنا نسألك أن تلقانا في القيامة وأنت ضاحك لنا إلهنا اجعلنا من الذين نظرت وجوههم اجعلنا من الذين تكشف لهم الحجاب فيستمتعون بالنظر إلى وجهك الكريم وتشنف أسماعا بلذيذ حديثك يا كريم إلهنا اجعل الفردوس الأعلى مثوانا إلهنا نسألك الجنة وما يقرب إلى الجنة ونعوذ بك من النار وما يقرب إلى النار إلهنا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 تربنا وتعاليث اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إث والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا يا رزاق رزقنا يا كريم أكرمنا اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وارفعنا ولا تخفضنا وقدمنا ولا تؤخرنا لا إله إلا أنت أنت ولينا من دون الناس احفظنا بحفظك واكلأنا بكلئك واحرسنا بعينك التي لا تنام اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار اللهم إنا نعوذ بك من شر طوارق الليل وفواجع النهار نعوذ بك من ظلم الظالمين وحسد الحاسدين وتربص المتربصين ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم أدخلنا في أمانك واجعلنا في ضمانك احفظنا كما حفظت الذكر الحكيم وأمنا كما أمنت البيت العتيق إلى هناك إلهنا إلهنا نستودعك إيماننا إلهنا أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين نعوذ بك أن نغير أو نبدل نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى ومن العذاب بعد المغفرة إله نهدنا وزدنا هدى, نهدنا وزدنا هدى نعوذ بك من الحور بعد الكون يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك صرف قلوبنا على طاعتك نستودعك إيماننا نستودعك صلاتنا نستودعك قرآننا اللهم نستودعك لذة وجدناها في رمضان لا تحرمنا إياها بعد رمضان بل زدنا همة إليك بل زدنا همة إليك وزدنا قربا منك وحبا لك طوع جوارحنا عبد ألسنتنا خشع قلوبنا اجعلنا ذكارين اجعلنا شكارين اجعلنا أواهين اجعلنا منيبين حبب لينا طاعتك قرب إلينا طاعتك يسر إلينا طاعتك احملنا على عبادتك طوع ألسنتنا لذكرك وجوارحنا لعبادتك وقلوبنا لخشيتك وعقولنا للتفكر في آياتك وآلائك اللهم عبدنا لك, عبدنا لك عبدنا لك ذللنا لك عبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا مجيب المضطرين يا سامعا لكل شكوى يا كاشفا لكل بلوى يا سامعا لكل نجوى يا الله يا الله أنت أرحم الراحمين نسألك أن تنزل رحمتك على عبادك المرضى من المسلمين أنزل عليهم عاجل الرحمة اللهم اشف أبدانهم اللهم اشف أبدانهم وعاف مبتلاهم اللهم يا الله ابعث في أجسادهم العافية اللهم اجعل العافية تسري محل الداء اللهم كي يسبحوك كثيرا ويذكروك كثيرا منّ عليهم بالعفو والعافية عجل بشفائهم مددهم بالصحه والعافية اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا اللهم ارفع الظلم عن المظلومين والقهر عن المقهورين والسحر عن المسحورين اللهم حل السحر عن المسحور يا الله بعزتك العن كل ساحره وساحر حل ما عقدوا وابطل ما نفذوا واصلح ما افسدوا اللهم اشفع عبادك وإماءك اللهم اشفع عبادك اللهم اشفع عبادك وإماءك اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أرزق كل عقيم أرزق كل عقيم سبحانك تهب لمن تشاء إناثا وتهب لمن تشاء الذكور أو تزوجهم ذكرانا وإناثا نسألك يا كريم أن تقر أعين عبادك وإمائك الذين حرموا الذرية اللهم أقر أعينهم بذرية صالحة اللهم أقر أعينهم يا من وهب زكريا على الكبر يا من بشر إبراني نبي يا الله بشر عبادك وائماك بذريه صالحه اقر اعينهم واجب دعواتهم وحقق مرادهم يا رب العالمين الهنا لنا إخوة في العراق يؤلمنا ما يؤلمهم ويؤرقنا ما يؤرقهم اللهم مزقت أشلاؤهم وتطايرت دماؤهم وهدمت بيوتهم وروع أمنهم واستبيحت محارمهم وانتهكت أعراضهم اللهم أنت تسمع وترى نرفع شكايتنا إليك أرفعوا شكايتنا إليك ليس لنا رب نستنصر به إلا أنت يا الله فرج همهم فرج همهم فرج همهم نفس كربهم بدل حالهم أصلح شأنهم اقطع أنينهم أجب دعاءهم ارحم ميتهم واشف مريضهم وأصلح أحوالهم اللهم اقطع عنهم التفجيرات والعبوات الناسفة اللهم احفظ عليهم دينهم وفر أعراضهم واحق دماءهم واجمع كلمتهم وأجمع من روعهم يا الله لا تجعل من كافر عليهم سبيلا يا الله أنت تغار على محارمك أنت تثاروا لاوليائك اللهم عجل لهم بالفرج اللهم عجل لهم بالفرج يا من بيده مفاتيح الفرج سبحانك تقول للشيء يكون سبحانك تقول للشيء يكون انت على كل شيء قدير انت على كل شيء قدير اقرع اعيننا بصلاح حالهم يا يا رب يا رب اجعله آخر العهد بالعبوات الناسفة اجعله آخر العهد بالتفجير اجعله آخر العهد بالفتنة الطائفية يا رب استجب دعاءنا لإخواننا يا رب استجب دعاءنا لإخواننا أنت بهم أرحم منا وأنت بهم أولى منا اللهم فكن لإمائك المساكين اللهم كل الأطفال اللهم كل الشيوخ اللهم أمنهم كي يصوموا كما نصوم ويقوموا كما نقوم يا رب العالمين اللهم كن لإخواننا في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وسدد رميتهم وارفع رايتهم اللهم يا الله يا الله اجعل فتحا رحمة على حماس واجعل حماسا رحمة على فتح ألف فيما بينهم وحد كلمتهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يؤمر فيه بالتوحيد وينهى فيه عن الشرك يا رب العالمين إلهنا ردنا إليك ردا جميلا ردنا إليك ردا جميلا أعف شبابنا وحص بناتنا جم الفتياتنا بالحجاب اللهم اهدهن الى الجلباب اللهم اهد شباب المسلمين ورجال المسلمين ونساء المسلمين وعلماء المسلمين وقادة المسلمين وكتاب المسلمين ومفكر المسلمين اللهم اهدنا اجمعين اللهم اهدنا اجمعين ردنا إليك رداً جميلاً إلهنا نستحفظك أبناءنا وإخواننا المبتعثين اللهم اكلأهم بك لئك واحرسهم بعينك التي لا تنام اللهم احفظ عليهم دينهم واحفظ عليهم أخلاقهم اللهم اهدهم ويسر الهدى وجنبهم مسالك الشيطان يا رب العالمين اللهم إنا نستودعك إياهم فكفهم شر الأشرار وكيد الفجار إكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار إكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار إلى هناك آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل قائدنا وولي أمرنا خادم الحرمين من صالح عبادك اللهم انصره بالحق وانصر الحق به يا رب العالمين وفقه بتوفيقك اجعله آمرا بالمعروف مؤتمرا به ناهيا عن المنكر منتهي عنه اللهم انصر به كلا مظلوم. اللهم انصر به كل مظلوم اللهم أقم به سيف الحق يا رب العالمين يا الله لا تذربابا من الخير إلا أعطيتنا أنسعه وأشمله وأكمله ولا تذربابا من الشر إلا صرفته عنا إلهنا ارحم وقوفنا بين يديك وأجب دعاءنا إليك اللهم يا الله ردنا بما أنت أهله من الجوائز والهبات والأعطيات والمكرمات يا يا الله أكرم وفادتنا وأحسن ضيافتنا يا الله عاملنا بما أنت أهله أنت أهل المغفرة أنت أهل الكرم أنت أهل الجود إلهنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا لك الحمد على الصيام لك الحمد على القيام لك الحمد على كل نعمة اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وسلِّم تسليماً كثيراً